ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاكم فاسقوا بنبئ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَلِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ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 فَإِبَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتَفَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَادِلِ وَأَقُصِّطُ وَأَقُصِّطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقُصِّطِينَ إِن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 وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا